وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ كَثِيرٌ آيَاتِنَا قل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 فاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين اِن اِنْ جِئْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشاكرين فلما أوَيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم